وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَنَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّا إِنْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيظِ مِنَّ 119. ونسائكم إن ارتبتم فعزتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض 110. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا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 ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن 110. وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 111. فإن أرضعن لكم فآتوهن أدورهن و